قريه يستطعما اهلها فابوا استطعما اهلما فابوا ان يضيفوهما فرجلا فيها جدارا يريد ان يقب فاقاما قال لو شئت لثقت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السحينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها وكان ورا يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وتسرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من فَكَ تَوْ وَأَقَابَ ررحْمَا وَأَمَّا الجِدَرُ فَكَانَ لِغُلَ مَْنةِ مَْن فِي المدينينَةِ وَكَانَ تَحتَنوا كَزُ اللَْمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْرِضَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا سَأَلْتُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأويلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا